إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاء إن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن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 مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمِنُوا بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَّنَا لَوْلَا أَخَّرْتَنَا فَأقُ لَ رَبِّ لَْلا أَخُرْتًَا إِلَ أَجَلٍِ طَربٍ فَأَصَددَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِفِي وَلَيْ وأأَخِرَ اللهَّهُ نَفْتًَا إذَا جَ جلوها والله خبير بما تعملون